فمن منازل إ ي ا ك نعبد واياك نستعين م ن ز ل ة الدخول في ا ل أ س ب ا ب منزلة في او ل د خ ل في التسبب أ أو س ب ب ا ا ل والتسبب إ ن م ا معناه ا ل أ خ ذ بالسبب واتباع السبب وهو عين التوحيد توحيد الله عز وجل على عكس ما قد يفهمه بعض من لم يدرك ما معنى السبب السبب المشروع الذي به يتوصل إ ل ى الخيرات والصالحات من حيث هو فعل أ و ترك فعل لما يجلب المصالح أ و ترك لما يجلب ا ل م ف ا ت ي والله عز وجل بنى صلاح المؤمن على هذا المعنى معنى ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ومن لم ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب فليس ب م ت و ر ط ي ن و إ ن م ا هو متوكل ا كما هو معروف فلا يجوز للمؤمن أ ن يتمنى على الله ا ل أ م ا ن وينتظر الصلاح أ ن ينصب مطرا من السماء ف إ ن م ا الصلاح والتقوى والفلاح صلاح الدنيا وصلاح ا ل آ خ ر ه كلاهما انما ذلك أ خ ذ بالاسباب فمن أ خ ذ باسباب الخير كان حيرا ووصل إ ل ى الخير ومن أ خ ذ باسباب الشر والعياذ بالله كان شريرا ووصل إ ل ى الشر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فالعمل اذن هو مناص الخير ومناص الشر وهنا ننطلق من ايه من كتاب الله عز وجل من سوره الاسراء وذلك قوله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذعورا ومن اراد ا ل آ خ ر ه و س ت ع ا ل ا سعيها اي أ خ ذ ل ئ س سعيها و س ت ع ا ل ا سعيها وهو م و م ن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا كلا نمد أ ي نمد ا ل أ و ا ئ ل و ا ل أ و ا خ ر في ل ي ه م ا الفريق ا ل أ و ل الذي ذكر ا ت د ا ء من كان يريد ا ل ع ا ج ل ت ع ج ل م ا له ف ي ه هذا القسم الاول والقسم ا ل آ خ ر أ و الثاني وما نراد ا لاخر فالمرجع في الضمير كلا ل نمد هو ما ذ ك ر م ن هاتين الفرقتين مريدي ا ل ع ا ج ل ة ومريدي ا ل آ خ ر ة كلا ل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك الحضور وعطاء الرب عز وجل المقصود ها هنا عطاء الدنيا وعطاء ا ل آ خ ر ة فعطاء الدنيا ب ا ل ن س ب ة لمن طلب الدنيا و أ خ ذ باسبابها وعطاء ا ل آ خ ر ه ب ا ل ن س ب ة لمن أ ر ا د ا ل آ خ ر ه و أ خ ذ باسبابها وما كان عطاء ربك م ح ض و ر ا من ا ل ح ض ر في الضعف اي ا ل م ل ع ليس ممنوعا عمن أ ر ا د ه و أ خ ذ باسبابه فالله عز وجل جعل الاسباب طريقا للمسببات من أ خ ذ بها و ط ل ومن تركها انقطع به ا ل س ي ر قلت في ذ ا ي ه ا ل أ م ر وهو عين التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى حينما ت أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب التي وضعها لك الرب عز وجل تريد أ ن تحصل على المال خذ ب أ س ب ا ب المال من ا ل ح ل ا ل من التجارات او الوظائف أ و ا ل إ ي ج ا ر ا ت أ و ما هنالك من عقود ا ل أ ع م ا ل الماليه حينما ت أ خ ذ ب هذه ا ل أ س ب ا ب يكون أ خ ذ و ك لها ف م ا ذكرنا أ ك ث ر من م ر ة من ذ ا ب ا ل إ ذ ن يعني أ ن الله عز وجل أ ذ ن لك في هذا السبب ف أ خ ذ ت ل ه و إ ذ ت أ خ ذ به بهذا المعنى ف إ ن ك تصل إ ل ى مرادك بل إ ل ى مراد الله من السبب سبحانه وحينما ت ع ا ل ى و ت أ خ ذ ب إ س ب ا ب الصلاح من ا ل أ م ا ل الصالحات ف إ ن ك تصل باذن الله إ ل ى صفات الصلاح و ت ع ا ل ه ا سعيده تتمني على الله بغير عمل هذا استخفاف بالرب جل جلاله ولذلك كان هذا العمل باطلا يعني قيالت الفلوسي علي علي ابن ابن الحسنة لا صبو صبو دذى دذى أو دا دا هذا المنطق لن يجعله الله عز وجل أ س ا س ا ل ح ي ا ة ولا الوجود ولذلك قالوا إ ن ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب هو عين التوحيد وهذه ك ل م ة ابن القيم رحمه الله فهو لهذا المتوحيد عالم الشأن أي به فالموحد حقا هو من ينخرط في ا ل أ س ب ا ب التي وضعها الله ح ج ز ا ل ج ن ة م ث ا ل ك ش ر ب ب ا ل إ ن س ا ن وتصل به إ ل ى مدارك الخير خير الدنيا وخير ا ل آ خ ر ه ومرار كنت أ ق و ل لكثير من الشباب الذي يعاني من ا ل ب ط ا ل ة و ا ل ع ط ا ل ة قسم كبير من هذا المشكل يرجع إ ل ى أ ن ف س ن ا نحن م ش ك ل ن ا ذ ي ينهدك لم انني ك ا ن برا ا ل د و ل ة إ ط ل ا ق لها مسؤولياتها طيب. ولكن أ ن أ ب ق ى هكذا لاحم ليوم وعضا وبعد غ ض ا ن ت ن ى اليوم الذي تاتي به الارزاق من علو فهذا ا ل أ م ر ما جعله الله عز وجل دينا للمسلم المسلم ينتج رزقه ينتج ا ل ق و الذي قدره الله له فيما يتعلق ب أ م و ر الدين وقد ر أ ي ن ا أ م ث ل ة ك ث ي ر ة غير م ح ص و ر ة م م ن ح ص ل و ا شهادات عليا في علومهم ولكن ما اشتغلوا بها وما تنسهم سببا للارزاق وكانتهم أ ر ز ا ق و ث ي ر ة بسبب اتخاذهم أ س ب ا ب ا اخرى ما ق ب ر الله أ ن تكون علومهم ولا تعلمهم سببا مباشرا يصلون به إ ل ى أ ر ز ا ق ه م مد قناصر الخير يصل إ ل ي ك الخير وهذا ا ل أ م ر إ ن م ا يحتاج إ ل ى ع ق ي د ة التوحيد ولذلك قلب ا ل أ الاسباب ب أو ا وعن تحي تجد ل ع ق ي د ة التوحيد لا تموت لك حتى تسيل رزقها و أ ج ل ه ا وفي الحديث الصحيح إ ن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أ ج ل رزقك الذي ق د لك يصل إ ل ي ه و إ ن م ا عليك أ ن ت ان تمد اسباب الخير و أ ن تفتح له الباب هو ي ط تلق عليه و أ ن ت لا تريد ان تفتح الباب هذا بما يتعلق بالمعنى ا ل د ل ي و ي للكلمه الله عز وجل هو خزائن ا ل أ ر ب ا ق في السماوات مستحيل مستحيل أ ن يظن ظ ا ن ب أ ن ا ل أ ر ب ا ك قد ضاقت ب ا ي ا هذا خطا هذا اعتقال باطل يعني راه ا ل ك ا ت غ ا بشيء يوسف بحيث أ ن ه الخير ما يبدا ما ي ق ل هذا مستحيل وغير موجود و إ ن م ا هنالك عطاره نفسيه و ب ط ا ر ة ث ق ا ف ي ة نقصد ل ث ق ا ف ه روح د ع ق ي ة عند الناس تكونت بسبب ثقافات د خ ي ل ة ر ب ي ئ ة أ ن ش أ ت جيلا متراخيه احنا هما نؤدي الذي علينا ونطلب الذي لنا ولكن أ ل ي ف ان نطلب الذي لنا ولا نؤدي الذي علينا وقد ر أ ي ن ا أن ل ا ت قد م ض ي ف في وظائف غوزوا ز ا ا ل ض ر ب ا ت تبفلت تبفلات اتظن المؤمن يجب أ ن يكون عجلا حكما عادلا ع هذه عقليه نفسيه اجتماعيه يجب أ ن نقضي عليها أن الانطلاق والنهوض ب ا ل أ م ة إ ن م ا ي ب د أ من صنع العزائم العزائم التي ت ح ص ر الصخر وتنتج منه الرزق و إ ذ ا غلق باب、عزيز. فتحت ابواب ف إ ذ ا كانت هذه ا ل ن س ي ة م س ت ع د ة فعلا لمثل هذا كانت ا ل أ س ب ا ب بعد ذلك م د ر ة و م ن ت ج ة سببك ي ن ت ي ليس من لدنه ولكن ل أ ن الله عز وجل جعله كذلك منتجا الوظائف في الدنيا كثير الله عز وجل خلقه موظفا ولكن أن هل أ ن ت تشتعل وتشغل منطبك الذي وظفت فيه أ م لا كل البشر ا من ل أ ر ض موظفون عند خالق ا ل أ ر ض ولم يخلق الله أ ح د ا ولا أ ح د بلا وظيفه حدث ي خ ل ق الله عبد انسان زيد هذا عبث في خلق الله والعبث ليس فعلا من افعال الله عز وجل فكل قد خلق ل و ظ ي ف ة إ ن م ا وش هو ذ ي يشغل ولا ما ذا يشغل المشكله الذي يحصل لنا أ ن ن ا نعتقد أ ن وظيفتنا التي خلقنا منه الاجزاء هي هذه غير ت ك و ن هذه ولا من د ل و ل ا هذا خ ط أ ما تدري أ ي ن قدر للقرى ما تعرف شيئا ا ت ر ق هنا وهنا وهنالك في كل مكان من أ ب و ا ب الحلال و أ ب و ا ب الحلال كثير ويجب أ ن تعتقد ابتداء ب أ ن ك م س ت غ ل مثال شغال خدام تشتغل ب ا ل ع ب ا د ة نفسيا وعمليا عمليا أ ن ك مسلمون تشتغل ب ا ل ع ب ا د ة ف ر و ا ت ك وصيامك الى أ خ ي ر ه نفسيا أ ي أ ن ك ت م ل أ و ج ا ن ك بشيء هو أ ن ك عبد ا لله تقوم ب و ظ ي ف ة ا ل ع ب و د ي ة لله في ا ل أ ر ض م ن س ا ع ة تكليفك حتى س ا ع ة مماتك ماذا يبقى بعد ذلك يبقى بعد ذلك كسب المعاج الحديث الصحيح من جعل الهموم هما واحدا هم المعاج كفاه الله سائر الهموم أ و كما قال ع ل ي ا ل ص ر ا ك ي يعني ماشين أ ن ت هذا أ ن ن ي أ د ع و إ ل ى ي ع ن ي ف س ي ة س ر ي ة غ ر و ب ي ة لا ي ت ا ق ل و إ ن م ا اقتحم الدنيا ب ن س ي ة ا ل آ خ ر ه هذا الذي يطلبون ان تقتحم الدنيا ب ن س ي ة ا ل آ خ ر ه وحينئذ ستجد هم الدنيا كله بالهموم الدنيا كلها بين يديك أ م و ر ا بسيطه جدا لما ذ ا ل أ ن هم ا ل آ خ ر ة هو أ ع ظ م ا ل هموم على ا ل إ ط ل ا ق و ه م ا ل م ع ن ى معنى وجودك أ ن تمن فلان بن فلان و بن فلان, بن فلان. لم ا تعيش لم ا خلقت لم ا وجدت وجد؟ ماذا تطمع حينما ت س أ ل مثل هذه ا ل أ س ئ ل ة س ت ج د أ ن ك ب د أ ت تدرك ما أ ن ت ومن أ ن ت هذه ا ل ج ه ا ل التي تحبك ما م ا أ ن ت وهذه ا ل م ع ر ف ة التي تظنها في نفسك م ن أ ن ت ا اكتشف نفسك واكتشف أ ن ا ايضا ل م ؤ ه ل ا ت وقدراتي وهذا شيء مهم ن جدا حينما قالوا منذ القديم أ ن ا ل إ ي ج ا ر ا ت رخص و أ ن التجارات عذابيه انما قالوا عنها حكمه بالغه ا ل إ ي ج ا ر ا ت ل ي ما خدمت شحذ أ ج ي ر بحال الواحد الذي خدمت شخص م ع معلم بيده بحال أ ع ل م ه ا ل ض ب ط الدوله هو أ ج ي ر خدمت شحذ هو ا ل د و ل ة شخص م ع ن ا ه كل ذلك التجارات خير م ن ه ت ج ا ر ه ل ي س فقط ب ا ل م ن ا ه ضيق ا ل ك ل م ة ا ل ح ن و د أ و التجاره ب ا ل ج م ل ة او, أو هذا معنى حاصل ولكن كل أ م ر ي ن تشعر و ا فيه أ ن ك تسير شيئا تنتج شيئا فهذا معنى من هذه المعاهد انك تبدع للمجتمع تنتج له تبني فيه فكل ذلك يدخل في هذا المعنى فهذا من العزائم ك لكي الدمار تنخي لن نعلم الخدمات اي انك تشغل ا ل و ظ ي ف ة التي جعلها لك الله عز وجل ابتداء لا تفنيش واحده تخبر عليك بالخدمه هذه ا ل ن ف س ي ة لو فعلا ن استطعنا أ ن نستعيدها لانطلق المنشاه متحركا كالنمل كل نمله تدير شغلها وعمر النمل ما بتوشك م جالس به ش غ ل ه او ضاقه به م غ ا ر و ت س ل ر أ ب د ا ما قدر الله عز وجل من ل ا د ل شخص إ ل ى ا ل أ ر ض إ ل ا وقد ضمن له ر ز ق نحن ن ز ز ق ك م و إ ي ا ك م ولا يخلق الله عز وجل ن س ب بغير رزق من وهذا مناسب ل ع ج ل ي ه ما الزلات ن ا ج ي ن عين ا ل إ ن س ا ن ح ا ك ي ل ولذلك م انا ل ف ر في كثير من مزدرات ا ت التي يسمونها علميه ة يقول لكم ن ا ناو كذا وكذا سناء نوت رب الناس、رأي. أ و ل ا هذا يتعلق ب أ م ر ي ن اشبه ما يكون بيوم ا ل ق ي ا م ة وهذا لا يمكن أ ن يقع الا بعلم الله عز وجل ثم مثل هذا النظر مبني على ح ا س ة و ا ح د ة هي ا ل ح ا س ة ا ل م ا د ي ة ا ل ح س ا ب ي ة ويلغي من اعتباره ا ل ح ا س ة ا ل غ ي ب ي ة وذلك منطق ا ل ق ر آ ن الكريم ما مدى الله في عمر الأرض يوماً ومد أرزاقهم الله الأرض إلا للناس يوماً في في وهكذا حتى يريد الله الأرض ومن وما ه ك لابن وما الانسان من أ ي ن يتوق الرزق الله عز وجل ياتيها من هنا ومن اتق ل ل ه يجعل لهم خجل ويرزقه من حيث لا يحتسب يقال الاحتساب الراجع إ ل ى م ا د ة ح س ا ب ه التي أ ص ل م دلالتها ا ل ع د في ا ل ا ع ص ا ب من ش ي ه ه لمدرسه ح س ن ثم ي خ ل ت هذا ا ل ر ق ا م ولا في مختططل يمكن لا ي ق د ر ه الرزق لك وللبشريه في شمعه اذق الله اعبدوا للاوثان وابقاء هذه النفسيه ا ل ا ي م ا ن ي ة اليوم تكاد في القارب علاش لان الثقافه تيكيسيه القاتله كالجمعه بمن ترونهم وتصب علينا من خلال اعلامهم الذي صار هو اعلامنا مع الاسف فتقتل فينا شمعه الامل نحتاج الى شيء واحد ان نعود الى عقيدتنا سريعين عقيده سوحيه ولكن ب ه ا التوكل الحقيقي و ا ل أ ح ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة حينما ن أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة نكون موحدين أ ي م و ك ن ي ن ل أ ن الله عز وجل جعل هذا السبب ينتج هذا المسدد د ي هذه تبقى هذه الله أ خ ب ر ك بهذا أ م ا و إ ن ه قد أ خ ب ر ك باحد أ م ر ي ن إ م ا أ ن ك تكذبه و إ م ا أ ن ك تصدقه ولا منزلت به منزلتي ان كنت من المصدقين حقا واخذت بالسبب صدقا ما غششت فيه مدرسه له السبب اخذت به كما هو في قواعده وعلى اصوله الشرعيه ت ح ت م ا تجد نفي لله ل أ ن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفل يرزقه جواب الشرط وجواب الشرط يفيد اللزوم نحن في ح ا ج ة فعلا الى جديد التوحيد الذي و ا س ا عقيده فيها لو جد هذا الامر في انفسنا من تجديد الدين وبعث هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في س ن ة رسوله وانطلقت ا ل ا م ة من جديد تخرج الماء من صخر ب إ ذ ن الله من أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب في زمن م ن ز ل ة من منازل ا ل إ ي م ا ن ومعنى من معاني التوحيد كما الصلاه علماء السلف قديما من معاني الأمان نتائج عز التوحيد ولهذا الله وجل ذكر ل ط ي ق ة ل أ س ل ا ب ه ا لكن مفهوم السبب في ا ل إ س ل ا م مفهوم خاص يتعلق بكونه آ ل ة و س ن ة من سنن الله التي وضعها عز وجل للخلق شخيرا خير فالعبد المؤمن يدخل فيها على أ ن ه ا هي نفسها تعبد الله عز وجل بكونها مسخره لك كما أ ن ا ل أ ر ض في دوراتها مسخره ة له والشمس في سيرها الذي يعلمه ربها تدرك القمر وكل ل ا البيل و تفيد العموم والاستغراء في جميع الافلاك وكل ن في فلك النسبه كل ذلك سخيرا لك أ ي ه ا العبد س ي ت ع ب د ربها بخدمتك ا ن ه هذا شيء عجيب كون, كون عجيب ضخم ممتد يعبد الله عز وجل بخدمته لك سخر لك ف أ ي ق ي م ة و أ ي رفعه هذه أ ع ط ا ك المولى سبحانه وتعالى وانت تحجم انفسك تتغرف تتغرف تتولي اقل من بعوضه هذا منكر والله عز وجل جعل كسب في في الكوني يعني مركزية ظين جميعا مركزا أطاك هامة الكون كرمنا ا خلقه ل من بني أن فرقم أخذ أ ب آدم ا ب إ ن مصالح ا م ع الدنيا اما ما يتعلق بكسب مصالح ا ل آ خ ر ة وهي ا ل م آ ل وهي المنطلق وهي الهدف وهي كل شيء وقد قال عز وجل و ف س ع َ ا لها ََ سعيها َ ومن ََ اراد َ ا ل ا خ ر َ ة َ و َ س ع َ ا لها ََ سعيها سعى من السعي وهو الكد والكسب والسير ل ي هدف ما وهذا الهدف هو معرق ما خلاش نكره شفتها لك بالسير الرب الرحيم الكريم العليم سبحانه وتعالى حينما يتكلم يكون وكلامه على قدر كمالهم جل وعلا وهو زقاقات كمالهم جلاله قال و ت ع ا ل ا سعيها فعباره سعيها ش ع ي ف ل ذ ل ي ل السعي كان يمكن يقول يعني الممكنات ا ل ل غ و ي ة ا ل ق ر آ ن لا قران و س ع ا ل ى لا و من أ ر ا د ل ا خ ر ة ه و تعالى احتيا و من أ ر ا د ل ا خ ر ة ه ان يقول ش ج ع و ت ع ا ل ا سعيها ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا ا ل ا ح ت م ا ل لغوص ولكن س ع ي ن ن ك ر ة المصلى قد يكون حقا وقد يكون باطلا ولكن قال وسعيها س ع ي ا ء هدكها التي هي ضمير يعود على معاذ الاخره طرقا ك ث ي ر ة ولكن ط ر ي ق و ح د ة ه ا ل سبيل و ا ح د ة طرق ك ث ي ر ة ولكنها طرق الضلال وطرق الكفر طريق واحده توصل وتصل ولذلك قال و ت ع ا ل ه ا سعيها الذي يوصل إ ل ي ه ا فكانت أ س ب ا ب ا ل آ خ ر ة إذن ح د و د ه م ح د د ة لضابط الكتاب و ا ل س ن ة وهذا ا ل أ م ر الذي ينبغي أ ن نعقل ه و أ ن يجعلنا نعيد ا ل ص ل ة بايثار الله م ر ة أ خ ر ى و ا ل ص ل ة ب س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه ا ه ل ا ل ك أ س ب ا ب الخير ت فاما ض ع ف أ م كتاب الله عز وجل فهو م ث ل ا ل ر س ا ل ة التي جاءت من رب العالمين إ ل ى الناس ر س ا ل ة أ ر س ل ه ا الله سبحانه وتعالى و ا ل إ ر س ا ل ي ة معنى دقيق معروفتكم ل ع ل م المعاصره لا يسمى ب ل ع ل م الرساله المعاصره ا ر س ا ل ي ة ما ا ر ك ل ت هناك مرسل لمن قولوا ر س ا ل ة ت ق ت ي شيئا ر س ا ل ة الاسلام ر س ا ل ة والا فلم يشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئه رسول فالرساله تقتضي ان يكون هنالك ه مرسل والا فلا رساله ان تجدك رساله مجديه من حد فلا مستحيل في منطق الوجود ومنطق الشرع ايضا فلا بد من مرسلين ه ذ ه الرساله ولا بد من مرسلين اليه ولا بد من ح ا م ل ي ن وسيله ل ل الرساله قد تكون اله ق د تكون انسانا وقد تكون وقت تكون وقت تكون طيرا هذا م و الذكر عاميا كما كان الحمام ا ل ز ا ج ل قديما رسولا لمن حل غ و ث ثم بعد هذا وذا لا بد من وجود رساله مثل كلام كيف حركه و ص ل الذي هو القران الكريم قلت هو متن الرساله ر س ا ل ة أ ر س ل ه ا الله عز و ا ل ا ل ر س ا ل ة أ ص ل ا م ا ه ي إ ن م ا هي أ خ ب ا ر هذا الاخبار أ ص ل لانه لي تجيب شي رساله من عن شيء يجيب في شيء خبرك يعطيك أ ن اخبار وطبيعه الاخبار طبيعة ا ل انها تقتضي ع أي يجيب وإلا مهام العالم. ل العالم الدوليات في المعلقات ا ل ه م غلط ل أ ن التلفزيون والراديو يعطينا الاخبار بالمجان هذا د ن ب ش ت ي ن شيء إ ذ ا ء ع و لقناتك ا ل ذ ا ي ه ا ل ع ا ل م ستعطيك الاخبار بالمجان لما تعطيك الخبار ستصنع لك عقلك اي تخلصوا ل خ ب ر يصنعوا ا ل ن س ي ة ويصنعوا المجتمع ومن ذلك وليس فقط يحرجوا المظاهرات في ا و ق ت الذي ي ب غ و ويدخلهم في الوقت ب غ و ا بالاخبار صاروا ي ح ر ق و ن المجتمع ل م ش ي سهل ارطب في الماده تبش لا تستطيع ا ل إ ع ل ا م من أ خ ط ر وسائل كثير قديم وحديث والله عز وجل جاء بخبر ع ق ي م ما فيش كذوب أ خ ب ا ر ه م سعود السعيد هي كذوب حتى و إ ن كان الاطلوب صحيحا يغلفوه بالكذوب الكذوب م ع ن ى من ا ل م ع ن ى ولو على المستوى الجسيم طريقه باش ي ص و ر الوقت يطرر. باش ي ط ل ع ه ل ش ك ل ب ش يخبروا ب ه وما يرد قبله وبعده من اشعارات كل ذلك ي س م ع نسيتنا و ي س م ع مع ا ل أ س ف اشعاراتنا ل ل ه عز وجل جاءنا بالخبر اليقين بالندا العظيم وليس عبثا أ ن يكون من صور ا ل ق ر آ ن س و ر ة ا ل ن ب أ ن ب أ عظيم ا ل ق ر آ ن كله ن ب أ جاء بخبر بخبر السماء وبخبر ا ل أ ر ض وبخبر ا ل إ ن س ا ن وبخبر الدنيا وبخبر ا ل آ خ ر خبر طيب لما يزير خبر تخلص ث م ا ن المعلومات ا لكن ل هل ي جاءت شو أ خ ب ا ر م ن ج ز ه أ و لم يكن ممكنا في قدره الا ي أ ت ي ك من ا ل خ ب ر بلى ما كنت تدري ما الكتاب ولا ن ل ا ي م ا ن ممكن أ ن ه م يجي ولو ولكن الله عز وجل حكموا الحج الرحمن الرحيم لما يخلوك للخلق ليهمله و إ ن م ا خلق الخلق ليعمله ف أ خ ب ر ه ب ح ق ي ق ة ه و ب ح ق ي ق ة ربه و ب ح ق ي ق ة م آ ل ه هذه الاخبار التي جاءت إ ن بنت عليها أ و ا م ر ونواهن في طبيعي نحن أن الكون هكذا طبيعه ة فهو كذا وبهذا الشكل وليكون وخلقك وجعلنك وخلقنك والنعن كذا الشكل كذا الأرضاق ليس من الأرض تاتمر بكذا وتنتهي عن كذا ا ل أ م ر و ا ل ن ه ي هو ن ت ي ج ة ط ب ي ع ي ة عن تلق ا ل أ خ ب ا ر هذا م ث ل ا ل ر س ا ل ة وكل ذلك أ س ب ا ب وجب أ ن تبخل فيها إن أ ن تبخل فيها فستفيد من أ ن ب ا ئ ه ا وتسلك مسالك أ و ا م ر ه ا ونواديها وجاءت ا ل س ن ة دليلا بشريا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي جعله الله ب ش ر ليكون ح ج ة علينا نحن البشر ي جعلنا الله عز وجل نموذج أ ر ق ى واعلى ليسلك أ م ا م ن ا عبر تلك المثال مثاله ا ل ق ر آ ن ي ش خ ي ه ا شخيصا ب ش ر ي ل أ ن الاوامر ا ل ن و ا ه ي كلام كلام رب العالمين و كلام, كلام رب العالمين يعني ما يمكنش يكون ح ر ك ة ب ش ر ي ة سبحانه وتعالى مطلقا ف إ ذ ا ليمكن لنا نحن البشر أ ن نشتغل في ا ل أ م ر والنهي بالهيين كان من ر ح م ة الله عز وجل أ ن جعل أ م ا م ن ا إ م ا م ا م ق ت د ي به كما نقتدي بامام ا ل ص ل ا ة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم م ق ت د ي ه فهو ي ش خ ف لنا ا ل ق ر آ ن ش خ ي ص ا بشريا وهو حديث عائشه الذي رواه مسلم حينما سئل عن خلقه فقالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة عن علماء الفقه اسمها العام ا ل ن ك ر ة ا ل م ض ا ف ة الى الضمير خلق ن ك ر ة هو ضمير ضمير م ع ر من ا ل م ع ا ن ف أ ف ا د ذلك العمومه في ع ن ي به الكلام بكل ب ط ا ط ا فكان خلقه أ ي كل خلقه ا ل ق ر آ ن ينام و على منهج ا ل ق ر آ ن يستيقظ على منهج ا ل ق ر آ ن يعبد على منهج القران يبيع على منهج ا ل ق ر آ ن يشترى على منهج ا ل ق ر آ ن يقاتل و على منهج ا ل ق ر آ ن يسالم و على منهج ا ل ق ر آ ن كل خلقه لا تجد شيئا في كتاب ا ل ل لم يبينه رسول الله ما ت ن ومن ز أ م ذلك فقد اتهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدد البيان وانما هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شاهد في الله حق ا ل جهاد و أ د ى حق الله عز وجل عليه من البيان ا ل أ م ة ولذلك بل الاخذ بلا ا أ س ب ب اسباب ا ل ا خ ر ة يكون بهذه ا ل ص و ر ة في ه ذ ه ا ل ق ر آ ن بهذا المعنى بهذا الرساله في الدقه فيه معنى الخبر ت ا ك ب منه م ا ش ي ء ت ا ك ب منه و تصحيح ماشئت ب ع القران قام بصحته لكن ت أ ك د لمراد الله عز وجل لا و لانه ك ل ل ر س ا ة م سبب الخير اذا كانت ا ل ر س ا ل ة ا ل ب ش ر ي ة التي ت أ ت ي لخبر المال تغنيك جزئيا في الدنيا ولا يغنيك إ ل ا الله عز وجل ف إ ن م ا تلك أ س ب ا ب في نيه مطاف فكتاب الله عز وجل يغنيك في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة فوجب أ ن اشتغل به اشتغل, اشتغل به. تهتم به همهم ح ى مساء ا ل خ لانه سبب الخير أ و ح د فيشغله وانما ا ل س ن ة إ ن م الخصم ا ع ر بالسنه إنما سنة سنة اي سلك يسلك م ث ل ك هذا المعنى اتخذ لنا طريقه、تن. ومعنى ذلك أ ن ه سن لنا في ا ل ق ر آ ن سنه اي اتخذ لنا في ا ل ق ر آ ن طريقا م ت م ي ش أ ي وحد ا ب ي سهم في ا ل ق ر آ ن كما ا ح ت ه ى وكما أ ح ب س ن ة هي النموذج العملي الذي هو بين يديك و أ م ا م ك مشخص ماهي الحركه ح ر ك ة بشريه ن ب و ي ة اتبعها وتسلك و مثلك ذلك دخول في ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب الاخره ومن اراد ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها وهو م و م ي ف أ و ل ئ ك كان سعيهم م ش ك و ر سعيهم الذي ال... و... سعوه لها وسعى لها سعيها ثم ختم بهذه ا ل ق ا ع د ة كل من ي د ى في اسباب ربي عز وجل يهدونه فمن يعمل أ ع م ا ل الخير و أ ع م ا ل الشر كلها جعلها الله عز وجل على اسباب ومن هنا كان من العمى العمى في ا ع م البصيره و ع م القلب أ ن يعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن هذه ا ل أ س ب ا ب تنتج وإنما هذه ي تنتج بربها ا ل ي ج ع ل العادات ك ذ ك هذه ا ل ا ل ج ا ر ي ة في الدنيا العادات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة والعادات ط ب ي ع ي ه العادات هي الناس في ا ل ل د ا ت وفي الاكل وفي الشرب وفي الزواج عدد الزمان والعادات ا ل ط ب ي ع ي ة ف ك و ن النار مثلا تحرق من عادتها ا ل أ ح ر ا ر وككون الماء مثلا يطفئ النار هذه عادات طبيعيه ة ذ ه العادات ليس ل أ ن ل ل م ا ء ق د ر ة ذ ا ت ي ة على الاحراق وليس ل أ ن للماء ق د ر ة ذ ا ت ي ة على ا ل إ ط ف ا ل في العمق إ ن م ا ل أ ن الله عز وجل جعل في النار خ ا ص ي ة الاحراق ولو سلبها ا ي ه ا لن س ل ب ت كما سلبها من نار إ ب ر ا ه ي م قلنا يا نار كوني برضا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م فكان سلبها خ ا ص ي ة الاحراق وولت ع ل ى ب ه ح ي ل م ش ي س م و م ه فالويها تبغي سطوها وحصها و ه ل ز ه ا فطبيعتها ليس ك ط ب ي ع ة أ خ ر ى فالله عز وجل ي ج ع ل لهذه خ ا ص ي ة وينزعها سبحانه وتعالى إ ذ ا ي ش ا ل ف إ ن م ا هذه ا ل أ س ب ا ب حقيقتها وطبيعتها انها د ا ل ة على ر ب ه هذه ا ل أ س ب ا ب فالدخول في اسباب هو الدخول في طرائق تدل على الله عز وجل وكل ا ل أ س ب ا ب في ا ل أ ر ض أ س ب ا ب الدنيا و أ س ب ا ب ا ل آ خ ر كلها أ س ب ا ب هي آ ث اثار ر آ لاسماء الله الحسنى هذا سبب آ ث ر بسم الله الرزاق هذا سبب ل س م الله الشافي الذي و ر د هذا سبب ل س م الله الرحمن هذا سبب ل س م الله الوهاب النافع الضار المحيي المميت وهكذا ا ل أ س ب ا ب إ ذ ا الاخذ بها إ ن م ا هو أ خ ذ و ن ب توحيد الاسماء والصفات ومن لم ير ى ذلك ب الاسباب كان فيه نوع من الشرك الخفي ل أ ن ه يعتقد أ ن هذا السبب منتج بذاته وليس ت ك ل قال واحد في حبل وهو الربين يحلو ذلك لأنه يحلو أحد الربين العوين كذلك فلذلك يجب أ ن تدرك أ ن هذا الماء المنهمره من هذه الحنفيه او الصنبور انما هو يستمده هو نفسه يستمد معه من اصدار الاعلاق وكذلك الاسباب اسباب الدنيا واسباب الاخره ن أ خ ذ بها ل أ ن ه ا تصل لرب ا ل ا ع ل ى ومن هنا قلت في ب د ا ي ة ا ل أ م ر و إ ن م ا القول قول العلماء من ق ب ل ه و إ ن م ا نحن ا ل ق ل و ب ه الدخول أ ولا في ا ل أ س ب ا ب هو عين التوحيد لمن أ د ر ك ه بعين الشريعه اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ن واغفر لنا إ ش م ع ي ن اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أ ب د ا ن ن ا وعافنا في دنيانا وعافنا في أ خ ر ا ن ا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ن وأصلح وأصلح لنا الذي هو لنا التي لها نا دنيانا عاشنا ما اللهم ربنا اطع انفسنا د ق و ا ه ا وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم ارزقنا ع ذ ا ئ م الخيرات اللهم ارزقنا ع ذ ا ئ م الصالحات اللهم ارزقنا ع ذ ا ئ م الخطوات اللهم ارزقنا ع ذ ا ئ م ا ل أ و ق ا ت اللهم ارزقنا ع ذ ا ئ م الجماعات اللهم ارزقنا ولا تحرمنا يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين إ ن ك أ ن ت الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين و ق ل وسلم اللهم وبارك على سيد ا ل أ و ل ي ن والاخرين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم اجلينا و آ خ ر دعوانا ان ل ح م د لله رب ا ل ا ل ن ي و ن